يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي وَمَا يُدْرِيكَ إِلَّا يا يومنا تقلب I'm back. كان عند الله وجهها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم من <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <دلي> يقضي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا <أبيني> Okay